هذا تعرف عن ظاهرة الفجر القطبي وأطيافه وما أحزمة الإشعاع وما الحكمة من تبادل ظلام الليل مع نور النهار؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية نهار بَصِيرَةً لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا أعوذ بالله سمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونخص منهم بأفضل الصلاة وازكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الناس وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة إن رب لا يخلف المعاد أما بعد فاستمرارا لحديثنا عن السماء في القرآن الكريم نريد لحضراتكم الآن آية قرآنية معجزة جاء في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى اسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لنتقوا فضلا من ربكم ونتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً هذه الآية الكريمة. توقف عندها المفسرون كثيرا وجعلنا الليل والنهار آيتين والآية هي العلامة أو الدلالة أو المعجزة المميزة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار موصرة لتنتهوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا قال بعض الفسرين آية الليل والنهار نيرهما آية الليل القمر وآية النهار الشمس ولكن إذا كان الأمر كذلك فما معنى قول ربنا تبارك وتعالى فما حولنا آية الليل القمر لا يزال قائما يدور حول ذاته وحول الأرض ينير ظلمتها إذا تلقى قدرا كافيا من أشعة الشمس فقال بعض الفسرين لعل آية الليل الظلمة التي في القمر أن القمر جسم معتم غير مضيء بذاته تسقط عليه أشعة الشمس فينير فكلما تعرض لشيء من أشعة الشمس أنارى سطح القمر فقال لعلها الظلمة التي في القمر والنهار قالوا لعله الوهج الذي هو في الشمس طيب القمر لازم قائما موجودا من حولنا ما معنى فمحونا آية الليل لجأ بعض المفسرين إلى القول بأن القمر ربما كان نجما في بدء خلقه متوهجا مضيئا بذاته كالشمس فأطفأ الله جذوته وهذا يتنافى تماما مع كل الحقائق العلمية المتاح لنا لأن القمر كتلته صغيرة جدا ولكي يكون النجم قادرا على أن يبدأ في داخله عملية الاندماج النووي فيضيء ويشع بذاته لابد أن تكون له كتلة لا تقل كثيرا عن كتلة الشمس والقمر كتلته ضئيلة جدا بالنسبة للأرض فضلا عن الشمس فلا يمكن للقمر أن يكون في بدء خلقه كان نجما متوهجا مضيئا بذاته ولو كان كذلك لاحرق الأرض لبخر الماء وخلق الهواء وقضى على على سطح الأرض لأن المتوسط المسافة بيننا وبين القمر مسافة ضئيلة بالقياسات الكونية في المتوسط 380 ألف كيلومتر وهذه مسافة قصيرة لو كان القمر ملتهباً مشتائلاً مضيئاً بذاته لأحرق الأرض المسافة بيننا وبيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر وبالرغم من ضخامة هذه المسافة فمع تعامد أشعة الشمس الصيف لا يكاد اللسان أن يطيقها فما بالنا إذا كان القمر قد كان مثل الشمس وعلى بعد 380 ألف متر فقط من الأرض فهذا افتراض خاطئ لا يمكن أن يكون صحيحا احترى العلماء ما معنى حولنا آية الليل قال بعض العلماء لعلها الظلمة التي في القمر أن من آية, آية الله ظلمته، وآية النهار نوره ووضاءته، وأنها تاني آتاني من آيات الله في الكون، وبالفعل يعني حاجة الحياة للأرض على تبال الليل والنهار، الإنسان والحيوان والنبات حاجة ملحة لأن كل من هذه الكائنات لا يستطيع أن يعيش أبد الظهر في وضح النهار أو يعيش أبد الظهر في ظلمة الليل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 لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والآيات القرآنية الكريمة التي تبرز فضل الله على الخلق بتبادل الليل والنهار وهي ظاهرة تؤكد على دقة بناء الكون وانتظام حركته ودقة أبعاده وانتظام دورانه ضرورة من ضرورات استقامة الحياة في هذا الوجود أن يكون بهذه الدقة وبهذا الانتظام وهذه الدقة وهذا النظام تشهداني لله الخارق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة في الخلق وبإبداع الصنعة في كل ما صنع وتشهد له بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه وبقي ينفسرون عاجزون عن تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آياتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار بوصرة حتى جاء مطلع القرن العشرين ولاحظ العلماء أن في المنطقتين القطبيتين من الأرض تظهر ظاهرة مبهرة لوحظت في بدء الأمر في القطب الجنوبي فسموها ظاهرة فجر القطب الجنوبي آه أورورا أنتاركتيكا ظاهرة فجر القطب الجنوبي ثم الوحذة في القطب الشمالي فسموها ظاهرة جر القطب الشمالي أورورا بورياليس لم يستطع العلماء أن يفسروا هذه الظاهرة في متصف الليل يرى في المنطقتين القطبيتين من القطب المانطيسي للأرض إلى خط عرض 67 شمالا وجنوبا ترى إضاءة ووهج يقترب من وهج الفجر الصادق ولم يستطع العلماء أن يفسروا هذه الحقيقة أبداً حتى بدأت رحلات الفضاء فلاحظ العلماء أن الله تعالى قد جعل الأرض نطق حماية متعددة تحمي الأرض من كم هائل من الأشعة الكونية التي تأتينا من الشمس كما تأتينا من غير ذلك من النجوم سماء مليئة بالأجرام يعني إذا نظرنا في صفحة السماء رأينا هذه الحشود الهائلة من المجرات كل مجرة تحتوي على ملايين النجوم مجرتنا ضرب الطبانة أو سكة اللبانه أو الطريق اللبني تحوي أكثر من مليون مليون نجم ونحن نرى التجمعات المجرية وتحوي عشرات من هذه المجرات ثم في تجمعات محلية ثم حشود مجرية عظمى ثم تجمعات محلية عظمى فنرى هذه الحشود تملأ صفحة السماء وكما أشرنا في حلقات سابقة، كل نجم من نجوم السماء الدنيا عبارة عن فرن ذري. تتم بداخله عملية اتحاد بين نوى الذرات الخفيفة ذرات غاز الهيدروجين لتكون نوع ذرات أثقل وتنطلق الطاقة هائلة. هذه الأفران الذرية الهائلة تملأ صفحة السماء الدنيا بالجسيمات الأولية للمادة. التي تتحرك بسرعات هائلة، تصل إلى سرعة الضوء، 300 ألف في الثانية، وتمطر أرضنا بوابل من هذه الجسيمات. لذلك جعل لنا ربنا تبارك وتعالى نطق حماية متعددة، تحمل الحياه على سطح الأرض من هذه الأشاعات الكونية المتسارعة، والتي لو قدر لها أن تصل إلى سطح الأرض، لافنث الحياة على سطح الأرض، النبات والحيوان والإنسان لذلك جعل لنا ربنا تبارك وتعالى عدة نطق للحماية هذه نطق منها أحزمة الإشعاع وهي أحزمة تحيط بالأرض إحاطة كاملة ولكنها تسمك عند خط سمكا واضحا وترق رقة شديدة عند القطبين حينما تأتي الاشعاع الكونية تطردها المجال يطرده المجال المغناطيسي للأرض فتتحرك من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ومن القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي في موجات متسارعة هذه جسيمات مشحونة بالكهرباء فتؤين الغلاف الغازي المحيط بالأرض وتسبب تفريغات كهربائية تؤدي إلى هذا الوهج الشديد هذا الوهج لا يرى على سطح الأرض بأكملها لسمك نطق الحماية أما عند قطبين نظرا للرقة الشديدة للنطق الحماية خاصة أحزمة الإشعاع فإن هذا الوهج يتراءى في المنطقتين القطبيتين للأرض القطب الشمالي والقطب الجنوبي من القطب الماناطيسي إلى خط عرض 67 شمالا ومن القطب الجنوبي إلى خط عرض 67 جنوبا يرى هذا الوهج الشديد ففهم العلماء أن ظاهرة الفجر القطبي نتيجة للتفريغ الكهربي للجسيمات الكونية المتسارعة التي تنطر الأرض بوابل من هذه الجسيمات كأنه مطر غزير وأن هذه الجسيمات تتحرك في الإطار المغناطيسي للأرض أو المجال المغناطيسي للأرض بين قطبيها من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي وبالعكس وجعل الله تعالى المجال المغناطيسي للأرض وسيلة من وسائل حماية الأرض من هذه الوابل من الجسيمات الكونية التي قد تبيد الحياة على سطح الأرض بالكامل وبدراسة متأنية اتضح لي أنه في بدء خلق الأرض لم تكن هذه الأحزمة أحزمة الحماية المختلفة بدءا من الغلاف الغازي وانتقالا إلى طبقة الاوزون التي ترد عنا الأشعة فوق النفسجية ثم إلى أحزمة الإشعاء المتعددة ثم نطاق التاين المحيط بالأرض وهو نطاق مشحون بالكهرباء ثم بعد ذلك النطاق المغناطيسي للأرض كل هذه نطاق حماية تكونت بعد خلق الأرض فالارض الابتدائيه بدأت كومه من الرماد ليس فيها شيء اثقل من السيليكون الألومينيوم ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية التي تحركت بحكم كثافتها العالية إلى مركز الأرض انصهرت وصهرت هذه الكومة من الرماد يزتها إلى سبع أرضين لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل ثم أربعة أو شحة متميزة تتنقص فيها نسبة الحديد من الداخل إلى الخارج باستمرار ثم الغلاف الصخري للأرض وبه خمسة وستة من عشرة في المئة من الحديد مع تكون لب من الحديد للأرض تكون الأرض مجالها المغناطيسي مع دحو الأرض وانطلاق كميات هائلة من الغازات والأبخرة من داخلها اتحدت هذه الغازات والأبخرة مع المادة بين أجرام السماء دخان السماء فكونت نطاقا بينيا يفصل الأرض عن سماء الدنيا وربنا تبارك وتعالى يؤكد على هذه الحقيقة في أكثر من عشرين آية قرآنية صريحة رب السماوات والأرض وما بينهما في هذا الغلاف الغازي للأرض بدأت الجسيمات الكونية المتسارعة يكون بها ربنا تبارك وتعالى نطاق الحماية المختلفة وأولها نطاق الأوزون وهو نطاق على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتر من سطح البحر ثم بعد ذلك احزمه الإشعاع المختلفة وهي موجودة في نطاق التاين ونطاق التاين يمتد إلى مئات الكيلومتر إلى آلاف الكيلومترات حول الأرض من ارتفاع حوالي 70 إلى 90 كيلومتر، العدد آلاف من الكيلومترات، ونطاق التأين يعني يرد عنا الأشعة الكونية المتسارعة، وخير ما يقوم بذلك نطاق الإشعاع وهي مناطق تركز كبيرة فيه. بعد ذلك يأتي نطاق المغناطيسي للأرض أو المغناطيسفير، وهذا النطاق لولا أن لب الأرض به كرة ضخمة من الحديد ما كان الأرض مجال مغناطيسي. ولو لم يكن الأرض مجال مغناطيسي ما استطاعت الإمساك بغلافها الغازي أو بغلافها المائي أو بصور الحياة على سطحها وما استطاعت أن تحمى من هذه الجسيمات الكونية المتسارعة التي تهبف على الأرض من الشمس ومن باقي نجوم السماء لذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون المعقد البناء الشاسع الاتساع الدقيق البناء بعلم وحكمة وقدرة بالغة بدأ الكون بعملية انفجار عظيم كما نرى في الصورة التي أمامنا انفجر الجرم الاولي الابتدائي الذي خلق الله تعالى منه هذا الكون السماء والأرض ومع انفجاره يعني تكونت كل أجرام السماء المجموعات النجمية المجرات التجمعات المجرية التجمعات المحلية الحشود المجرية العظمى التجمعات المحلية العظمى إلى نهاية صفحة سماء الدنيا التي زينها ربنا تبارك وتعالى بزينة الكواكب وبزينة النجوم هذا الانفجار طبعا يقول العلماء عنه أنه لا يمكن أن يكون قد تم غير تقدير واحكام بالغين لأن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرها أما انفجار يؤدي إلى بناء مثل هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق الأجزاء المنضبط الحركة في كل جزئية من لا يمكن أن يكون قد تم بصدفة أو قد تم بغير تقدير دقيق مسبق طبعا أشرنا إلى أن نجوم السماء ومن الشمس عبارة عن أفران ذرية هائلة ونرى صورة للشمس وهي متوهجه كتلة من الغاز تحدث داخلها عملية الاندماج النووي تتحد نوة ذرات الإدروجين مع بعض بعض لتكون نوة ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة هائلة ومع انطلاق الطاقة تنطلق هذه الجسيمات الأولية للمادة المتسارعة ونرى في صور التي أمامنا من صور الشمس عنف هذه التفاعلات النووية التي ينتج عنها كم هائل للغاية من الجسيمات الكونية المتسارعة التي تتحرك بسرعة الضوء وأغلب الجسيمات الكونية تأتي إلينا من الشمس بدليل أن ظاهرة الفجر القطبي أو ظاهرة الوهج القطبي تزداد زيادة ملحوظة في حالات النشاط الزائد للشمس كلما نشطت الشمس وزادت الانفجارات فيها كلما زادت ظاهرة الفجر القطبي ونرى طبعا السنة اللهب الممتده من الشمس والتي تمتد لعدة ملايين من الكيلومترات في درجات حرارة تتعدى المليون درجة مئوية كل ذلك يصاحبه كم هائل من الجسيمات الكونية المتسارعه التي تنطر الأرض بوابل غزير ولولا أن الله تعالى قد جعل لنا نطق الحماية لا أفنت هذه الجسيمات الحياة على الأرض باكمله ونرى أيضا صور كثيرة للشمس تؤكد لنا على أن النشاط الشمسي كلما زاد كلما زادت ظاهرة الفجر القطبي. وشمس لها طبعا دورات تندفع فيها السينت اللهب من قلبها إلى سطحها لملايين الكيلومترات وهذه الاندفاعات مصاحبة بجسيمات الكونية المتسارعة. بالإضافة إلى موجات كهروماناتصية وفيها طبعا أشعة جاما وفيها الأشعة السينية وفيها الاشعه المرئية كما فيها أشعة الراديو وغير ذلك من الأشعات كل ذلك يصل اثره إلى الأرض فيصل تصل كم هائل من الجسيمات الكونية مشحونة بالكهرباء تتفاعل مع انطاق التأيون المحيط بالأرض تتفاعل مع الشحنات الكهربية الموجودة في غازي الأرض فتؤدي إلى ظاهرة الفجر الخطبي كما تؤدي إلى ظاهر إضاءة عديدة أهمها ظاهرة الفجر الخطبي هذه صورة للشمس في الشعة الفوق المرسيجية ترينا طبعا أن الشمس حقا قرص أزرق في صفحة سوداء لأن الأصل في الكون هو الاظلام وأن نور النهار الأبيض الجميل الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار عبارة عن نطاق ضيق للغاية ليتعدى سمكه مائتي كيلومتر فوق سطح البحر طبعا لقرب المسافة بين الشمس ومجموعتها الشمسية عطارد الظهرة الأرض القمر المريخ المشتري زحل يورانوس نيبتون وبلوتو تتعرض كل هذه المجموعة من الكواكب والكويكبات والأخمار تتعرض لشحنات الأشعة الكونية القادمة إلينا من الشمس والقادمة إلينا من غير الشمس من نجوم السماء ونرى في هذه الصورة يعني رسما تخطيطيا لأحزمة الإشعاع هزام الإشعاع الأزرق هو أقربها إلى الأرض وحزام الإشعاء الأحمر هو أبعدها على الأرض وأنك أكثر من حزام للإشعاء حقيقة وهذه الأحزمة هلالية الشكل وإن كانت تحيط الأرض إحاطة كاملة لكنها تسمك عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند القطبين لذلك ترى ظاهرة الفجر القطبي عند القطبين المغناطيسيين للأرض وإلى خط عرض 67 تقريبا شمالا وجنوبا ولا ترى عند بقية الأرض وفي بدء خلق الأرض لم تكن هذه الأحزمة موجودة ولذلك كان نور الفجر القطبي يظهر على الأرض بأكملها ونرى في هذا شكل سمك أغلفة أو أحزمة الإشعاع نرى الحزام الداخلي القريب من الأرض ونرى الحزام الخارجي ونرى كيف تسمك هذه الأحزمة سمكا هائلا عند خط الاستواء وترق رقة شديدة عند الخطبين لذلك هذا السمك حجب عنا آه إضاءة آه منتصف الليل بالأشعة الكونية عن أغلب الأرض وأبقاها لنا ربنا تبارك وتعالى في منطقة القطبين ونرى في هذا الشكل كيف أن هذه الأحزمة تحيط بالأرض إحاطة كاملة وترق رقه شديدة فوق قطبي الأرض لذلك تبقى ظاهرة الفجر القطبي ظاهرة لا ترى إلا عند قطبي الأرض وفي مساحة يعني في أغلبها أرض غير معمرة مساحة محدودة من القطبين إلى خط عرض سبعة وستين شمالاً وجنوبا. هذه الأحزمة حقيقة جعلها ربنا تبارك وتعالى وقاية هائلة للحيح على الأرض لأن هذه الأحزمة لم تكن موجودة في بدى خلق الأرض فكانت كان ليل الأرض يضاء بظاهرة الفجر القطبي ونهارها يضاء بظاهرة أو ينار حقيقة بظاهرة أشعة الشمس فمن رحمة الله بنا أنه جعل نطق الحماية هذه النطق حجبت إضاءة ظاهرة الفجر القطبي عن أغلب الأرض وأبقى لنا بصيصا قليلا من ظاهرة الفجر القطبي حبل القطبين حتى يدرك الإنسان مدى رحمة الله بنا أن جعل لنا الليل مظلما للراحة والاسترخاء وللتدبر وللتفكر وللعبادة والاستجمام النشاط وجعل النهار للكدح والجري وراء المعايش والسعي لعمارة الحياة على الأرض وإقامة عبد الله فيها ولولا هذا التبادل بين الليل والنهار ما استطاع الإنسان أن يحيى على هذه الأرض لأن الإنسان وبقية الكائنات الحية لا تقوى على المداومة في ظل نهار متصل ولا في ظل ليل متصل لذلك قال ربنا تبارك على وجعلنا الليل والنهار آياتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار المبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فلولا تبادل الليل والنهار ما استقامت على الأرض ولولا هذا التبادل ما أدرك الإنسان مرور الزمن ولا استطاع أن يؤرخ للأحداث ولا أن يقوم بعبادة ولا أن يؤدي ما عليه من حقوق لله وللعباد أيضا ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الحقيقة ونرى في هذا الشكل صور لتصارع الأشعة الكونية يعني الأشعة الكونية حينما تأتي وتصطدم بنطق الأشعة يعني تردها هذه النطق كما يردها المجال المغناطيسي الأرض، وإذا فلت منها بعض الجسيمات تحدث أشعة كونية ثانوية هي التي قد تصل إلى سطح الأرض وتمتص بوسطة الصخور وهي التي تعين على تكوين هذه الستائر النورانية التي ترى حول خطبي الأرض وهذه الستائر لها ألوان مختلفة يغلب عليها الأخضر والأحمر والأبيض المشوب بزرقة والبرفسيجي لأن هذه تمثل أطياف نوى عناصر مختلفة وكل عنصر له ألوان طيف مختلفة فنرى كيف تتعدد ألوان هذه الستائر النورانية من حالة إلى حالة؟ وهذه ونضية، هذه ستأير ونضية تأتي كل بضعة ثواني أو كل بضعة دقائق وتنطفئ، تأتي وتنطفئ وما تعدد ما تتعدد ألوانها نرى صورة أو تفصيلاً. لطبيعة الجسيمات الكونية التي تدخل في نطاق الغلاف الغازي للأرض وأغلب هذه من رحمة الله هي جسيمات كونية ثانوية وهي أقل خطر بكثير من الجسيمات الكونية الأولية لذلك نقول أن تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة وجعلنا الليل والنهار آيتين يريد ربنا تبارك وتعالى أن يقول لنا أننا جعلنا الليلة والنهار في بدء خلق الأرض آيتين واضحتين جليتين فكانت الأرض تنار في وضح النهار بأشعة الشمس وتنار في ظلمة الليل بظاهرة الفجر القطبي وكانت هذه الظاهرة تعم الأرض بالكامل لأنه لم تكن هناك نطق حماية لم تكن نطق الحماية الحالية قد تكونت بعد وربنا تبارك تعالى قد عودنا على الخلق على مراحل متطاولة حتى يستطيع الإنسان فهم السنن الكونية التي دبر الله تعالى بها هذا الخلق وربنا تبارك تعالى قادر على أن يقول لشيء كن فيكون ولكن الخلق على مراحل متطاولة هي وسيلة من وسائل إعطاء الفرصة للإنسان لفهم سنة الله في الكون وتوظيفها في عمارة الحياة على الأرض لذلك نقول أن ظاهرة الفجر القطبي كانت ظاهرة تعم الأرض بأكملها حتى شاءت إرادة الله تعالى قبل أن يخرج الخلق أن على الأرض كوكبا عامرا بالحياه. فكون لنا نطق الحماية المختلفة التي أخرجها من داخل الأرض والله بعد ذلك دحاها أخرج منها أماءها ومرعاها والتي اتحدت بها غازات الأرض مع غازات السماء المادة بين الأجرام وبين النجوم فكونت هذه النطق البينية والتي من أهمها نطاق المناخ أو نطاق الرجع الذي يتراوح سمكه بين 7 كيلومترات و 16 كيلومترا ثم منطقة توقف ثم نطاق التطبق وبعد ذلك نرى بعد نطاق منطقة توقف، ثم النطاق المتوسط ونرى منطقة توقف وفي قمة النطاق المتوسط على ارتفاع 30 كيلومتر تقريبا من سطح البحر نرى نطاق الأوزون الذي جعله لنا ربنا تبارك وتعالى حماية للحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. بعد ذلك نرى نطاق التأين والذي وضع لنا فيه ربنا تبارك وتعالى أكثر من حزام من أحزمة الأشعة. ونرى ظاهرة فجر قطبي تحدث في نطاق التأين وتمتد لآلاف الكيلومترات وقد تقترب من سطح الأرض إلى حوالي 70 كيلومتر 80 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. فترى بإضاءة مبهرة للغاية بألوان متعددة في, ف... في منتصف الليل إضاءة تقترب من إضاءة الفجر الصادق لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإطفاء هذا النور المصاحب لظاهرة الفجر القطبي بتكوين نطق الحماية المختلفة للحياة على الأرض وجعل الليل مظلما وجعل النهار منيرا فقال من خائل واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل بتكوين هذه الأحزمة المختلفة لحماية الحاها على الأرض والتي حجبت عنا ظاهرة الفجر القطبي وأبقى لنا ربنا تبارك وتعالى بقية من هذا الوهج القطبي حتى يدرك الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بنطق الحماية المختلفة التي كونها لنا ربنا تبارك تعالى حول الأرض، ولولا هذه النطق ما كانت الأرض صالحة للعمران أبدا. فقال عز من قائل: وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني أمرين واضحين جليين يضاء الليل بظاهرة فجر خضبي، وينار النهار بظاهرة شعاع الشمس التي تتشتت على جسيمات الغبار. وجزيئات الهواء وقطرات بخار الماء فتعطينا هذا النور الأبيض الجميل وقال فمحونا آيات الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتنتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا هذه الحقيقة لم تدرك إلا في أواخر القرن العشرين بعد يعني ريادة الإنسان للفضاء وبعد اكتشاف نطق الإشعاع والنطاق الايونسفير النطاق المتأين وورود الإشارة لها في القرآن الكريم الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين في زمن لم يكن لأحد من الخلق إلمام بشيء من هذه الحقائق الكونية هذه الحقائق تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعات بشرية بل هو كلام الله الخالق وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقى هذا الكتاب العزيز فبلغه بأمانة شديدة إلى الناس من حوله الذين حملوا لنا هذا القرآن العظيم إلى عصرنا هذا وإلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى لأن الله تعالى قد تعهد بحفظ كتابه لأنه آخر الكتب السماوية المنزلة وأكملها وأتمها وأشملها والكتاب الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه فحفظ لقوله عز من خائل بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن زلنا الذكرى وإنا له لحافظون ويبقى بالإضافة إلى هذا الحفظ تبقى هذه الوضعات العلمية النورانية المشرقة في كتاب الله من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام العظيم وإلى تصديق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه الزمن الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فكتة كبيرة وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القصب التالي بعد الشمس يأتي بضحاها والضحى الفترة المتدى من بداية شروق الشمس إلى وقت الظهيرة وهذا الوقت بالذات نتيجة للأشعة كم الطاقة المنطلق من الشمس يؤدي إلى تمدد نطق الحماية المختلفة للأرض تتمدد هذه النطق فتجعل الحياة رحبة وسعيدة وهنيئة وصالحة للنشاط وصالحة للتحرك لعمار الأرض وإقامة عدل الله فيها